وعلى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أو نبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات قال أصدق القائلين زين للناس حب الشهوات المزين حب الشهوات للشهوات نفسها فالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث هذا كله من مما ترغبه النفس مما تريده النفس فهي في العصل مشتهيات لكن جاء اللفظ القرآني بالشهوات تحقيرا لها لماذا حقرت؟ رغم أن بعضها لا يحقر لكن حُقِّرت من حيث الإجمال إذا ما قُورِنت بنعيم الله الكبير المتعال فقال الله جل وعلا زُيِّن للناس حب الشهوات يبقى السؤال من الذي زينها؟ بعض أهل العلم يقول إنه الشيطان والصواب أن الله جل وعلا هو الذي زينها فتنة لعباده قال ربنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا؟ لأن الله جل وعلا كذلك من الأدلة خالق كل شيء فقال ربنا زين للناس حب الشهوات فثمت أشياء ترغبها النفس تنزع إليها تود لو أنها حازتها